يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا